أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ر. تلك آيات الكتاب الحكيم. اكان للنيس عجبا ان أَوْحَيْنَا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمَنُوا وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لسحر مبين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 إن في اختلاف الليل والنهير وما خلق الله في السماوات وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لقوم يتقون إِنَّ الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بِالْحَيَاةِ الدنيا وطمأنوا بها ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون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 وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للنيس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون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 الله ما تلوته عليكم ولا ادريكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون فمن اظلم ممن افتري على الله كذبا او كذب باياته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 فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فانتظروا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً من بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لهم مكر فِي آيَاتِنَا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 ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون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 أتاها امرنا اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دير السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسن وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة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 كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النير هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أَشْرَكُوا مكانكم أَنْتُمْ وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون Fa kefabilla shahidam bainana wa baina kum inkunaiba de tikum la fileen Huna lika tabilu kullu nefsima eslefet waruddu ila lohimewula humul hekro wa gulla anhumakenu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 Rol helmi, shuraka, ikum mei, ul ثم kosum, mei u raido. ul hal kosum,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 أنتم بريءون مما أعمل وانا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون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 ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهير يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وَإِمَّا نرينك بَعْضَ الذي نعدهم أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مرجعهم ثم فَإِلَيْنَا شهيد على ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أمة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 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ المجرمون أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آَنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ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 ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسر ندمت لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض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 ما يجمعون قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا فجعلتم منه حراما وحلالا قل ان الله اذن لكم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 وَمَا يَعْزُبُ عن ربك مِنْ مثقال ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مبين.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 ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إِذْ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم نقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ فأجمعوا أمركم وشركاءكم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 كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه باياتنا فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إِنَّ هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟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 وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فلما أَلْقَوْا قال موسى ما جئتم به آسحر إِنَّ الله سيبطله إِنَّ الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون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 وَإِنَّ فرعون لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كنتم آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلاه وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين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 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فجعون وجنوده بغيا وعدوا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 وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آيَةً وإن كثير من النيس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل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 ثم ننجي رسلنا والذين آمَنُوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين Qul ya ayuhan nasu in kuntum fi shakim dini, fa la aabdul ladin taabdun min dounillahi, wa lakin aabdulillah al ladin yatwafa wa umertu an a kun min al muaminin. وَأَنْ أَقِمْ وجهك لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تدع من دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا من الظَّالِمِينَ